فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قُوَّةٍ عند ذي العرش مكين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 Ver eenet het inhua illa dikke rulli laadamine. Wamatasha, una illa الله رب العالمين